الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر انفسنا ومن سيئات اعمالنا إ ن ه ما يهدي الله فلا مضل له ما يضلل فلا هادي له واشهد ش ر إله إلا الله. ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ثم أ م ا بعد تناولنا في ا ل م ر ة ا ل س ا ب ق ة مقتطفات من ر س ا ل ة في الطريق إ ل ى ثقافتنا ل ل أ س ت ا ذ محمود شاكر رحمه الله وكان ملخص ما ذكروا ان الصراع بين ا ل إ س ل ا م و ا ل ن ص ر ا ن ي ة مر ب أ ر ب ع ة مراحل ل الأولى الصراع الأول بين المسلمين الاوائل وبين النصارى في الشام ومصر ا ل ذ ي انتهى بهذهما س ا ح ق ة للروم ورجوعهم وتحصنهم ر ج و و ع ه م خلف اسوار القسطنطينيه هذه ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن ي ة استمرت قرنين من الزمان وكانت تمثل ا ل ه ز ي م ة ا ل ع س ك ر ي ة ا ل ث ا ن ي ة للروم أ م ا م المسلمين من حيث ا ل أ ج ي ا ل ثم ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ل ث ة وهي الغضب الشديد ولكن المشفوع بجبن أ ش د جعلهم يكيدون ل ل إ س ل ا م ولكن يخافون أ ن يناوشوه بل وفي هذه ا ل أ ث ن ا ء استقطعت أ ج ز ا ء من أ و ر و ب ا من غرب أ و ر و ب ا لتكون د و ل ة إ س ل ا م ي ة في ا ل أ ن د ل س المرحلة الرابعة القسطنطينية أوروبا أن وجودها أدركت فتح بعد أن في ذاته يعني مهدد ف ب د أ يعني الجد عندهم يكون على قدم وثاق وقرروا هذه المره الا تكون الحرب ع س ك ر ي ة بل ف ك ر ي ة في المقام ا ل أ و ل وهذا أ م ر كانت طبقتهم ا إ ل ي ه ا الفرس الفرس كان لم يبق أ م ا م ه م بعد انهيار ممالكهم إ ل ا ذلك ف أ خ ذ الروم عن الفرس هذه ا ل ح ي ل ة إ ل ا أ ن ه م كانوا أ ك ث ر ب ر ا ع ة فيها منهم ل أ ن ه م ينطلقون من أ ر ض آمنة امنه ل ف ر س كانوا و ي ق و ب ذ ه هدامة الأمور كحركات داخل ديار الإسلام بطنية أ م ا الروم فكان مازال لديهم قلب أ و ر و ب ا مكان آ م ن ت ح ك فيه المؤامرات وترتب فيه ا ل أ و ر ا ق كما ذكرنا ومن هنا ن ش أ الاستشراق د ه الموضوع اللي احنا كنا حابين ننبه عليه هو ا ل ع ل ا م ة محمود شاكر كان اللي ج ر و لهذا الكلام ن عايز يتكلم على المقومات التي ينبغي أ ن توجد لدى أ ي ناقد لكي ينقص فهو فعشان و يقول ف ك ذ ا يعني ا س ت ص ا ر ذلك لديه ق ض ي ة الاستشراق وكيف اعتبر الناس كتب الاستشراق هي بحوث ع ل م ي ة ر ص ي ن ة بينما ي تفتقر إ ل ى أ ب س ط المقومات ا لكن عموما احنا ن ق و ل كان هذا يعني بحث لطيف يبين لنا هذه ا ل م س أ ل ة يقول في تفصيل ق ض ي ة الاستشراق وكيف أ ن ا ل م ر ح ل ة ا ل ر ا ب ع ة التي ب د أ ت بعد سقوط ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ومازالت م م ت د ة إ ل ى يومنا هذا يعني من حيث التاريخ دي م ر ح ل ة ت ا ر ي خ ي ة واحده ومن حيث الوقائع الوقائع لسه مازالت س ل س ل ة اخذ كل ح ل ق ة منها ب ا ل أ خ ر ى ففعلا درش تفصل التاريخ الحديث لما تقول التاريخ الحديث الصراع بين ا ل إ س ل ا م و ا ل ن ص ر ا ن ي ة يبقى هذا ا ل أ م ر ب د أ بفتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة وبعدين كان رد الفعل النصراني هو الاستشراق الاستشراق كان بيمثل ض ر ب ة ا س ت ب ا ق ي ة مازالت أ و ر و ب ا تجني ثمرها إ ل ى ا ل آ ن وفي الواقع ان الغرب أ و ر و ب ا أ و أ م ر ي ك ا يدرك هذه ا ل م س أ ل ة تماما ويعني حريص كل الحرص على الا تتغير معطيات ا ل م ر ح ل ة بقرون من الزمان هم عملوا فيها مجهود و ن ج ح و نجاحا س ت م ر م ع ه م وهو الاستشراق يقول في شرح هذا الاستشراق يقول فبالعلم يقول كان كل مدد اليقظه اليقظه و بيقول ان فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة اثمر يقظه ا و ر و ب ي ة وكان كل مدد هذه اليقظة, يقول كان كل مددها اليقظه كما قدمت مستجلبا كله من علوم دار ا ل إ س ل ا م من العلم الحي في علمائه ومن العلم المسطر في كتبه والسبيل إ ل ى ذلك في ا ل أ م ر ي ن جميعا كان م ع ر ف ة لسان العرب ولن أ ق ص عليك التاريخ الطويل ولكن اعلم أ ن لسان العرب كانت له ا ل س ي ا د ة ا ل م ط ل ق ة على العالم قرون قبل ذلك طوال وكانت ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة م ج ا و ر ة لهذا السلطان المطلق و م ص ا ر ع ة ل أ ه ل ه صراعا طويلا ت ا ر و م خ ا ل ط ة لهم ب ا ل ت ج ا ر ة و ا ل ر ح ل ة وغيرهما زمنا طويلا ت ا ر ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا م ع ر ف ة ج ي د ة لطوائف من ا ل ع ا م ة و ا ل خ ا ص ة في ديار ب ي ز ن ط ة من ن ا ح ي ة وفي قلب أ و ر و ب ا نفسها لمجاورتها الاندلس أ أشغل ن ولن د ل يقول س ل هذا التاريخ وقد مضت من إشارة إليه والإخلاص خاطفة فالذي هنا ما كان اليقظة أوروبا فبالهمة والإخلاص والعقل أنما يحكلنا تاريخ النهضة في أوروبا إن النهضة يقولوش يعنيني في في النهضة عند أن م بدء عدائية كانت نهضة عدائية ضد عندهم المثل القائل ان الحرب هو هي أ م كل الاختراعات ا ل ن ه ض ة ا ل أ و ر و ب ي ة قامت ل إ ع د ا د العده لحرب المسلمين بعد ما فتحت عليهم القسطنطينيه فبيقول أن ن وكانت أنهم لسنة العرب اللي بعد كده بقى أعمق من ا البداية يعرفوا العرب بداية الاستشراق اللي هذا ودي دوره كده بعد بقت أعمق ق ل ف ب ا ل ه م ة و ا ل إ خ ل ا ص والعقل أ ي ض ا كان لا بد لهم من أ ن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدونه ز ي ا د ة و ا ف ر ة لحاجتهم يومئذ إ ل ى أ ن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء ا ل إ س ل ا م لكي يتمكنوا من حل الرموز ا ل ل غ و ي ة ا ل ك ث ي ر ة ا ل م س ط ر ة في الكتب ا ل ع ر ب ي ة لا سيما كتب ا ل ر ي ا ض ة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم ا ل ص ن ا ع ة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 ا ل ذ يخرجون استعصى المسيحية واستعلق على طوالا ي قرونا أ ف و ا ج ا تتكاثر على الايام ويعودون ل إ ت م ا م عملين عظيمين و حازوها أو سطوا عليها وإطلعهم وقفوا ومعونة وفي رموزها ز النفيسة الكتب التي عليها ما عليه فيها باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم على عليه كل لهم من من في تفسير بقدر به جهد و أ ي ض ا هذا هدف هدف علمي م ح ر و أ ي ض ا اطلاع رهبان ا ل ك ن ي س ة وملوكها ب ر و ح و ا ل ع ل م ا ء يدلهم علم المسلمين و ل ل س ا س ة اللي كانوا حتى هذه اللحظه ة ما ذ ل م ر ج ا ل ا ل ك ن ي س ة و م ن ا بعد د ك هم رجال الكنيسه ة فكان اطلع ر ب ا الكنيسة وملوكها على كل ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها ن من على كل رأوه وما لاحظوه استبصارا وكان أ ه م ما لاحظوه أ و خبروه هذه ا ل غ ف ل ة ا ل م ط ب ق ة على أ ر ض ا ل إ س ل ا م والتي أ و ر ث ه م إ ي ا ه ا ا ل ا س ت ن ا م إ ل ى النصر القديم على ا ل م س ي ح ي ة والاغترار بالنصر ا ل ح ا د ث بفتح القسطنطينيه ثم سماحة أ ل الإسلام عمتهم مع من دينه يخالف دينهم ولسيما اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب وأهل كتاب عمتهم وخصتهم مع من دينهم ذمة دينه و ل أ ن ه م اتباع الرسلين و الكريمين موسى وعيسى ابن مريم عليهما ل س ل ا م و ل أ ن دين أ ح د ه م أ ي أ ح د المسلمين لا يسلم له حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرق بين أ ح د ه م من رسله يبقى ده هنا ده فعلا بيت ا ل د ا ء و إ ن كان ا ل أ س ت ا ذ م ح م و د ش ا ك ر قصر انه مايشرش ان ده د ا ء عضال استشرف ا ل أ م ة هم رصدوه رصدوا ان ا ل أ م ة تخلت عن ا ل ع ق ي د ة لا عادو بيا ي ت مسكو ا بل ا ع ب و د ي ة ل ل ه دخلت ع ب ا د ة القبور والولاء والبراء ب د أ و ا يتسامحو ا مش عشان دول أ ت ب ا ع م و س ى و ع ي س ى ع ل ي ه م س ى مدير آ ف ة ا ل ط ا م ة ا ل ك ب ر ى ا لكتم ل ي ن تحت ر أ س الشيع ة ونصارى ا ل إ ن الشيع ص ت ف ر غ و ا ك ل ع د و ا ن ه م تجاه صحاب ت ج ي ت ل ا ق ي عند ه ع د و ا ن ل ل ي ه و د أ ب د ان ادون ا ل ل ن ص ا ر ى أ ب د ا يومنا ده إلى يوم طهران فيها معابد ي ه و د ي ة وكنائس ن ص ر ا ن ي ة ومعابد م ج و س ي ة للنار وفيهاش مسجد س ن الشيعى قوم استفرغوا كل ط ا ق ة البغض لديهم ل أ ش ر ف الخلق بعد ا ل أ ن ب ي ا ء ل ل ص ح ا ب ة عبد العزيز ما عادش عندهم بغض الاحد بعدها ل ص و ف ي ة قال لك ا خ و ا ا انتو بلاش ا ل م ش ك ل ة دي خالص هم بيحبوا الكل وبقت ايه المحبه لكل الخلق ومعابد لا سيما مع القول ب و ح د ة الوجود اللي كان في الوقت ده في اشد لحظات انتشاره القول بوحده ة الوجود وان كل الاديان كل ل وقائب حق ذ ب الوجود ب عربي وغيره يبقى ن وغيره ا ك كانت ل فقدت الامة المناعة فقدت الحراسة على الحسناء ل ا ان م م فقدت فقدت ت الشرقين ا ي ي ي ن ت ا جايين, جايين يعني ح الإخوة بالأمس ل و يعني ي كده معنى كلام ا ل ا س ي د محمود شاكر إ ن مستشر تساوي جاسوس ب ا ل ض ب ط كده بس زمان كان جاسوس يعني مؤهلاته ع ا ل ي ة جدا يعني دلوقتي الجاسوس ممكن يكون يعني مؤهلاته م ع ر ف ة ا ل ل غ ة وجمع ا ل أ خ ب ا ر و ب ي ب ع ث لا الطليعه دايما المؤسسين لازم يبقوا افزاز فالأسس الجاسوسية الكبار من الناس جايه تتعلم العلوم ا ل د ن ي و ي ة انت مش عارف جايه ت ع ل م ه ا ليه جايه يتعلم علق طب واحد لسه نصراني وقاعد في درس التفسير طب قاعد يعمل ايه في درس الحديث ج ا ي ينسخ كتب من ا ل م ك ت ب ة ان المخطوطات بينسخها ليه كل ده محدش ساله على, على كلامه ان الناس تعاملوا معهم دول اتباع موسى وعيسى ولو عارفين دينهم دول طوالك الذين الله تعالى حذر منهم ومن والاتهم ازاي اطلعوهم على كل ده انت تحس ان المستشرقين جيهم لاقوا الدنيا كلها في عرض الطريق اخدوها و م ش و عارف انت ك و ن عندك ج و ه ر ة ث م ي ن ة وسايبها قدام البيت و ح ت ى ي ه خدها و م ش و مش انت حتى حرامي جيه ق ع د يكسر خزانات ويخطط وتقول لا ابدا ده هو الكلام زي ما انت شايف ان المستشرقين ج و ا ب خدوا كل اللي هم عايزينه بلا اي م ع ا ن ا ة حضروا مجالس العلم الديني مجالس علم دين الله تبارك ت ع ا ل ى بهيئتهم ا ل م ع ر و ف ة وحضروا مجالس العلم الدنيوي اتعلموا الطب و ا ل ه ن د س ة والكيمياء و ه م معروف ان دول جايين من اوروبا منتهى ا ل س م ا ح ة على ر أ ي ه لكن دي س ذ ا ج ه وبعد عن العقيده م جايهم تتعلم يتعلموا يتعلم فده الدين اللي كان قال لك خلاص الناس جاية تتعلم طب اللي جاي لك علم الدين ده. قاعد ل ي يتعلم تفسير وحديث ما هو نصراني عايز يعرف ا ل إ س ل ا م ما ي ج ي يناقش في الشهادتين حتى يكلف خ ط ر ه يقول كل دول في وقت واحد جايين عايزين يتعلموا ا ل إ س ل ا م عساهم أ ن يسلموا و ي ع و د و ا السنوات الطوال يدرسوا وما حدش منهم أ س ل م مثلا طب يرجع بلده يعمل إ ي ه إلى غير ذلك الآمن غير زي مراكز ب ح ث ي ة بيصرف عليها ملايين الدولارات والناس يقول لك عن مراكز بحثية. طب ان دول بيصرفوا يعني مثلا صدقة الاموال دي مش لقين يودوها يدرسوا معروفة يقول حيستفيدوا اعمل مراكز ان مثلا فجاي مثلا في قرية فقيرة يدرس حاجات حاجات متعلقة بالطب مثلا الامراض الامراض ماشي ابحاث لك لقين متعلقة هيعمل يعني يعني منها واحنا حنستفيد من يدرس بحثية دي في في قرية فقيرة دي دي صدقة لك مش هم طب طب حتة طيب ماشي سائق طب وكده طب بيدرس ليه سن الزواج م ث سن الزواج اتقدم ولا ت أ خ ر بيدرس الكلام ده ليه و ي ن ف ق أ م و ا ل ط ا ئ ل ة إ ذ ن نفس ا ل ق ض ي ة الناس في سذاجه ب ا ل غ ة ك أ ن دول ما ه ا ن ا س معاه فلوس عايزه ت ض ي ح ه ا ن ت ق م ة ال متى ظننت أ و استهترت ب ا ل خ ص دي ب د ا ي ة ا ل ه ز ي م ما تخدش خص في يبقى اي تصرف منه ينبغي ان تحمله على انه درسه كويس لو انت يعني في الاخر طالع ان درسه غلط خلاص مش هتخسر ح ا ج ة لكن تقول ان الخصوم اللي هما عبيد الحياه الدنيا عبيد ش وعشان ا مصادر الطاقة وعشان وجوده كامة ن تستمتع وجوده ث ر الاخرى و و ا الامم ت ف ناس الوقت تقول ه ج الدولارات ي يوزع م ا ا ي ي ن ل هنا وهنا وهنا ودي مراكز ب ح ث ي ة ودي كذا تعال بس قلنا ل بياناتك وخد مش عارف كم أ ل ف وده تعال كذا يبقى اكيد في حاجه ة الفترة بداية وراء دوت برضو عصر الكلام اللي ا ل في نفس في ن ض ة ا ل أ ورا و ب ي ة الكلام ع ل و م ل ل ع و والناس سيباهم ي ده ر س الأخ ش و ف ا ل ن ق ط ة اللي ج ا ي ة بعد كده في منتهى ا ل خ ط و ر ة انه اول ما ر رصد ان فيه ي ق ظ ة ا ت ح ر ك و ا ق ا ل و الاستعمار ا تعالي هنشوف دلوقتي الوقت ده مكنش ا ا فيه استعمار لسه ج ي يجي ليه ويكلف نفسه خد بالك ب ر ض و افتراض ان, ان الخصم ساذج ده امر يجب ان تستبعده يعني ان الاستعمار كان جنون ع ظ م ة ا ص ا ب الامم ا ل ا و ر و ب ي ة ر ا ح مجيشين الجيوش ومطلعين ا ل أ س ا ط ي ل واللي بيموت في ا ل س ك ة يموت واللي كذا وفي وقت كانت لسه ا ل ص ن ا ع ة مش م ت ق د م ة ي عشان ن ي ع يسير سفن تيجي عبر البحر المتوسط كان ده أ م ر مرهق جدا جدا يبقى في ح ا ج ة فمين اللي قال لهم الحقوا قال لك بس المستشرقين أ م اللي رصدوا ان في تغير أن ان ل أ م كان ا ل أ م ه ا ل إ س ل ا م ي ة قاعده ن ا ي م ة هم بياخذوا ع ل م ه م ويتعلموها وهكذا و ك ذ ا اول م ل ا و ي ق ض ى حركوا الاستعمار هنا بيقول ومن يومئذ نشات هذه ا ل ط ب ق ة من ا ل أ و ر و ب ي ي ن الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين وهم أ ه م و أ ع ظ م ط ب ق ة تمخضت عنها اليقظه ا ل أ و ر و ب ي ه ل أ ن ه م جند ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة الذين وهبوا أ ن ف س ه م للجهاد ا ل أ ك ب ر ل ق وحبسوا م م لأنفسهم مغمورين ه وردوا يظلوا أن في ي ا ة د أ ا ل ت انفسهم بين الجدران ا ل م خ ت ف ي ة و ر أ ى أ ك د ا ث من الكتب م ك ت و ب بلسان غير لسان أ م م ه م التي ينتمون اليها ل الإسلام ق س ط ط ن ن ي ي في ة حوزة ولكن لا أ هم لهم ليلا ولا نهارا إ ل ا ح ي ا ز ة كنوز علم إ دار ا ل إ س ل ا م بكل سنه طب تقول دول بيحركهم إ ي ه الشيطان حب ا ل ش ه ر ة يعني الشيطان له مداخل مش كل الناس ع ا ي ز ة فلوس الشهوات كتير في ناس يضحي ب ا ل أ م و ا ل من أ ج ل ا ل ش ه ر ة دول كانوا عايزين يخلد اسمهم وقد خلد عند قومهم يعني ل ل أ س ف برضه شوف سبحان الله ا ل أ و ر و ب ي ي ن يعني ما فيش أ م ة تعيش بدون مقومات ن ع م ل ي ن نقول ا ل أ و ر و ب ي ي ن والنهم والشهوات لكن هم أ م ة و ف ي ة يعني اللي فيهم بيخدم ا ل أ م ة تلاقي انه حتى عبر التاريخ انت تيجي بس تقرب كده من نابليون نابليون رجل سكير و ق و وبعدين عمل مجد ا لفرنسا وهو اللي هدته ومع ذلك عشان ت ق ر ب منه بينما احنا عندنا يعني سبحان الله نقول ايه في ناس بي بي بتطعن في النبي صلى الله عليه وسلم في ناس بتطعن في زوجاته في ناس بتطعن في اصحابه ن ه ي ك عن الائمه ا ل ا ر ب ع ة والمحدثين تقول سبحان الله فكل ا م ة لها مقومات ا ا ل ا م ة اللي تعيش لازم عندها مقومات ا ع ا ش د بيها ا م ة الروم ا م ة ش د ي د ة الوفاء لعظمائها والشيطان بيستثمر ا ل ج ز ئ ي ة دي جدا في إنها مع انها امه غ ا ر ق ة في الشهوات في ناس شهوتهم ا ل ش ه ر ة فيموت نفسه عشان امته وامته الشيطان مش يعني ا ل خ ا ص ة دي الشيطان عايز يستثمرها م د ا م انها في الشر و ق ا ل ل هيفقد ح ا ل م ع ا د ل ة الشيطان بيدير معادله ج ن و د طب د و ن ناس عمالين ي أ ك ل و ا ويشربوا مين خطط لهم اللي خططلهم ده لا أ ك ل ولا شرب ده ر ا ح ا ل صحراء ل ب س لبس بدوي في وقت تشوف الجندي ا ل أ م ر ي ك ي الانو ولا ا ل أ و ر و ب ي ب ي ج ي ي ع ط ي ن ه مش عارف ك م لتر ميه س ا ع ة ومرطبات للجلد كريمات مرطبات لل في ناس أ و ر و ب ي ي ن كان ب ي ج ي يلبس دد ويمشي في الصحراء عشان الجيل ا ل أ و ل من المستشرخين طب بنقوله ده ده دلوقتي عينه عايز عليه الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي كان يعينه عليه أ ن ه هو أ ب و ا ل ن ه ض ة ا ل أ و ر و ب ي ة او قدم ل ل أ م ة ا ل أ و ر و ب ي ة لذلك دي خ ا ص ي ة اوروبا صعب جدا تتنازل عنها يعني اوروبا يطعنوا في عيسى عليه السلام لكن ما يطعنوش في نابليون ما الموسيقى ملوش قيمة بتاع بنات الحضارة نابو الدين يطعنوش في بيتوفن يعني عنده ده بنات ا ل ح ض ا ر ة ا ل م ع ا ص ر ة ا ل أ و ر و ب ي ي ن ده ل د ر ج ة ان ط ب ع امريكا أ ربما أ ث ر ن ا قبل هذا أ ص ل ن ش أ ت ه ا المجرمين الايطاليين إ ي ط ل ي أمريكا في ي ن كان عندهم مشكلة السجون ما مشكلة اكتشفوا إ ا كما ه دائما البعد ع شرع لما يعتبر السجن عقوبة أصلية مش استثنائية يثقل المجتمع الله لما السجن استثنائية أصلية يثقل مش دخل ناس ناس دي عايزه تاكل عايزه تشرب عايزه حراس بقت م ي ز ا ن ي ة المجتمع م ر ه ق ة بالكلام ده كله و ع ع د ي ن ه م مجرمين مع بعض يزدادوا إ ج ر ا م ه فبتوع ايطاليا قالك خلاص اتخلص من دول مش ا ل أ ر ض دي هناك فيها مياه ع ز ب ة أ ر ض ذكر شوف ق ر ا ر ا ل ع ا ل م القديم قرون م ت ط ا و ل ة الله أ ع ل م بمداها بتغل وتنتج ا ل أ م ر ي ك ت ي ن إ ل ى ا ل آ ن ق ر ا ر ذكر حتى يعني قالوا خلاص ي ر م ي دول هناك او عندهم مصادر حيتعاركوا على اي كل واحد ياخد الحته اللي يقدر ما ياخد ياخد فكان ا ل ب د ا ي ة المجرمين الايطاليين وبعدين ن ت ي ج ة الحرب في بين الانجليز والايلانديين وكانت وهم دول بيحكموا لامريكا امريكا بيتكلم هاجر الايلانديين اللي الى دينية حرب بوش الان لعنه لما امريكا على تاريخ أمريكا و أ غ ف ل ا ل ه ج ر ة ا ل إ ي ط ا ل ي ة ا ل أ و ل ى الدنيا كلها هجد ا ب ه ج ر ة لصوص وقال لك لا دا ما لك ده ت غ فاضطر ل ش جزء من ت ر ي خ ن ا ا ف يعتذر ويقول انه لم, لم يقصد التقليل من ش أ ن المهاجرين ا ل إ ي ط ا ل ي ي ن الاول أ و ل ده ق ا م أ م قوامها, كده الأمة دي قوامها كده فالمستشفين يعني ودي معادلة دائماً دي كده دون ودي يعني الشيطان بيغذيها دائما عشان يفضل في الامه ا ل ش ه و ا ن ي ة دي سهله الانقياد جدا للشيطان ط ب بس مين حيبذل فيها مين حيسهر الليل والنهار يبقى في شهوات ت ا ن ي ة غير شهوات البطن والفرد في م ج م و ع ة من الناس عندهم المؤسسي د و ل ة إ س ر ا ئ ي ل بلا شك ي عدد ن ي ع كبير منهم ي ع نزجهم ي ن من أ و ر و ب ا في وقت بقى ما أ و ر و ب ا بقت رغب يشكلوا عصابات في خطر ع ص ا ب ا ت إ س ر ا ئ ي ل ي ة اللي كانت بتعمل عمليات ا ل إ ب ا د ة ا ل ج م ا ع ي ة للقرى ا ل ع ر ب ي ة م خ ط ر ة كبيره ة جدا اللي م ا سناء مستني مستني م جدا مستني أمته تمجده ما مستني رفاهية لأنه كان فيها هناك شهوات أخرى بتحكم المعادلة فالمستشريقين شهوات كانش لأنه كان هناك رفاهية فيها فيه أخرى دول ا ك و م س ت ن ي ن ثناء من أ م ت ه م والشيطان ما بخلش عليهم ما حاولش يخلي ا ل أ و ر و ب ي ي ن يتعلموا الجحود ل أ ن لو ا ت ع ل م و ا ي ق ع و ا هو بيحاول يخلي المسلمين ل ل أ س ف يتعلموا الجحود وله منهم نصيب لا دا ا ل أ خ ط ر من كده جوه ا ل ص ح و ة ا ل إ س ل ا م ي ة بقى فيه جحود كلام عجيب جدا انك تلاقي ناس مثلا واخدين ا ل أ ل ب ا ن ي غرض تقول دول يعني منين جابوا قلب ممكن ياخدوا رجل احنا عندناش عصمه لاحد ونختلف مع الشيخ الالباني رحمه الله ونقول كل اللي اخذ من قوله و ي ط ر فرق ق ولكن من ان ن ت تختلف اختلاف ت ت المؤدب وبين ان الناس ان وبين ب ع ر ان الالباني غرض سبحان الله طب ان الله الصحوة طب غرض دي طلعت منين يعني انت دلوقتي بتقول ل ح ي ة وقميص وبتقول كتب وصحيح وضعيف كنت حنسمع صحيح وضعيف منين الفضل كله بيد الله لكن جالك على يد ا ل ا ل ب ا ن عشان عرفت ان في ح ا ج ة اسمها صحيح وضعيف ها يبقى اتيجي يتخذ غرض المستويات في العلمانية البعض بقى بلاد غارقة الاقل على الادنى على الان مثلا ولا لما كانت نتكلم عن حدث غرض حرش او فيه الحركات ا ل إ س ل ا م ي ة البدعيه وبدات فيها د ع و ة س ل ف ي ة مثلا تلاقي كل بعد كده ك أ ن اللي طالع غرضه الرئيسي اللي ب د أ و ا ا ل د ع و ة سبحان الله فين الوفاء دي دي قعدة مسعود قضية تانية يعني الشيطان يعني هتلاقيها في حاجات كتير يلخصها قول ابن قول الله رحمه رضي الله عنه لما قيل له هذه اليهود تزعم انها لا توسوس في صلاتها سمعوا ان المسلمين بيجيلهم أ ف ك ا ر و س و س في ا ل ص ل ا ة تشغلهم ف ب ق ل ه م لا ا ن شوفوا احنا صلاتنا مايش ممكن يجيلنا ذكر ح ا ج ة من الدنيا الله اعلم هم صادقين ولا كذابين بس ل و ا ت ن سعود ا ل لهم ماذا يصنع الشيطان بالبيت الخراب واحد عمال يكفر بالله يفكروا بالدنيا ده حلو كده ده أ ق ص ى ما يمكن أ ف ض ل ما يمكن فهو مش هيجي يخلي اللي بيمجد ا ل ق س ا و س ة أ و كذا مش هيشغلوا عنه يقولوا لا اثني عليهم ان اللي ا ل عمالين يموتوا في, في تمجيد مصطفى كمال أ ت ا ت و ر ك مش هيجي يقولهم لا هو ا ل د ر ج ة ع م ل ل ك و ا ميه لا مش هيجي يقولهم كده ده ي ج ي بقى للي بيقولوا على شيخ ا ل إ س ل ا م يقولون هم رجال ونحن رجال هم رجال ونحن رجال طب نعم ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء جالك فضل من الله عز وجل على إ ي د هؤلاء مثلا وهكذا حتلاقي دي قضيه المهم المستشفيين دول كان طلبوا أ ج ر و خ ذ و ا وهذا ا ل أ ج ر هو ثناء أ م ا م ه م عليهم لا تتوقع أ ب د ا أن الشيطان حيجي يقول للناس لا ما تثنوش على دول حيفض الأوروبا تبتدين بالفضل وتسبح بحمد المستشرقين عشان يفضل دائما دوائر من الناس م س ت ن ي ن هذا الثناء يوم يشتغلوا نفس الشغل يصهروا يوصلوا الليل بالنهار عشان يكيدوا في الكنيسة وأهلهم تتوهج قلوب للإسلام أفئدتهم من الشغل عشان كانت أعتى بالنهار قال فهؤلاء كانت تتوهج أفئدتهم نارا أعتى من كل نارا ما في قلوب رهبان نفس ولكنهم كانوا يملكون من ا ل ق د ر ة ا ل خ ا ر ق ة أ ن يخالطوا أ ه ل ا ل إ س ل ا م في ديارهم وعلى وجوههم س م ن ا ء ا ل ب ر ا ء ة واللين والتواضع و س ل ا م ة الطويه ة والبشر يقول وبفضل ا ل م ح ظ ت م م التي ج ع و ه ا من ا ل س الإسلام ي في ا دار ا ح ة ل ومن ك ت ب بذلوها لملوك المسيحية وبذلوها لملوك المسيحية لملوك المسيحية ل ا ش م ا الساسة ل ي ة طبقة نشأت الذين يعدون ما استطاعوا من عده لرد غ ا ئ ل ة ا ل إ س ل ا م ثم ق ه ر في عقر داري ولتحقيق ا ل أ ح ل ا م و ا ل أ ش و ا ق التي كانت تخامر قلب كل أ و ر و ب ي أ و ر و ب ا لم تعرف السياسه الا من علوم المسلمين مين ا هو إحنا مين اللي قال أ ن الخلاف ة عقد دي لم تنشا في التاريخ إ ل ا في كتب الفقهاء المسلمين أ ن الخلاف ة عقد بين ا ل خ ل ي ف ة و ا ل أ م ة و أ ن ه ا مضارها قوامها حفظ الدين و س ي ا س ة الدنيا بالدين وهذا العقد فيه حقوق م ت ب ا د ل ة بين الطرفين كل طرف له حقوق وعليه واجبات فلما جيهم ا ل أ و ر و ب ي ي ن قال لك ا ل أ م ة دي أ م ة بجد ه م ما يعرفوش غير السيف أ م ة همجيه شايف همج كانوا عايشين في إ ي ط ا ل ي ا تقريبا دا مركز الروم جنبهم اليونانيين اليونانيين كانوا يعرفوا نظم للحكم اجيهم قال لك لا دول عندهم النظم اللي هم اقاموها يعني مهدت ا لهم ص و ب ل ل ح ي ا ه روحنا مين القائد مين اقوى واحد د اكتر الاساطير ا ل ر و م ا ن ي ة ا ل ق د ي م ة الصراع كده مين البطل ا ل ن ه ا ر د ة زي ص ر ا ع بالضبط كده بلا ادنى اختلاف ال... ال... ال... ال... ال... يعني الشباب ا ل ب ل ال... ط ج ي ة اللي في الشوارع كيف يختارون الزعيم ما بيختاروهش هو ب ي ف ر د نفسه يقوم... يظل زعيما الى ان ي أ ت ي من هو امهر في القتال منه فيش حاجة اسمها سياسة ح ا ج ة قيادة اسمها ا ل ق ي ا د ة هي ا ل ق د ر ة على حمل السيف ا ل إ س ل امه ي العرب أ أمة م ة بل ل ا قبل ظهور ا ل إ س ل ا م كان عندهم ق ي ا د ة س ي ا س ي ة و ق ي ا د ة ع س ك ر ي ة م ك ة كان فيها ق ا د ة سياسين ي و ق ا د ة عسكريه فالعرب كانوا أ ن ض د في نظام الحكم من أ و ر و ب ا ولكن ا ل ق ض ي ة انهم كانوا همتهم اقل يقدر لهم ان ينتبه انهم ي ن ت ب ه و ن ه م عندهم طاقه ان هذه قدر الله أ ن تدخر ت إ ل ى أ ن تكون طاقه ل ل إ س ل ا م فكان إ ل ى ذلك الوقت أ و ر و ب ا لا تعرف نظاما للحكم النظام كان موجود عند اليونانيين وهو نظام همجي والآخر يعني النظام الديمقراطي المعروف عند اليونانيين الدمقراطية اليونانية كانوا للحكم يقول عند يعني عند ميتين المدينة موجود همجي يحكم خمسة عشرة مية ميتين لك وهو ده دي عشرة تعرف المدينة عندهم زي القرى عندهم. تخيل ا ل آ ن م ث لما ا ل تروح ق ر ي ة ص غ ي ر ة كده وعايزين يبنوا مسجد تبص تلاقي كلهم اجتمعوا ونبنوا ي في أ ر ض الحج فلان يوم التاني يقول لا أ ر ض الحج فلان يوم الذين غلبوا على أ م ر ه م يروح يشيل خمس ست طباط والله العظيم هذه أ س ا س المسجد مثلا يوم خلاص هذه ا ل أ س ا س طب ا ل م س ا ح ة ب واحد تاني يحلف يمين على يمينه ان الباب يبقى منهم الباب يبقى في وش الباب ش دي ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة ا ل ي و ن ا ن ي ة ق د بالك ا ل ص و ر ة ا ل غ ر ب ي ة دي ص و ر ة ان الناس كلها تقعد ويقعدوا بقى دا يحلف دا يغضب دا يهدد كده يعني فحتى نظام الحكم اليوناني مكنش ا ا نظام ح ك م براق يعني م اجيهم قالك الله دا انتو بتقولوا في خ ل ي ف ة وفي عقد راحوا دي اللي خدوا منها العقد الاجتماعي ما عندوش عقد ديني طلعوا منها نظريه العقد ي ن ا ب الاجتماعي د وواحد ي ة سرق منك و و ه ر ر ة ح جبتها ن ه تقول ب ض ا ت ردت ن إ ل واحد كتاب سرق منك كتاب. وراح شايل منه صفحات وعامل وشاطب تقول بضاعتنا ردت إ ل ي ن ا ما عندك ا ل أ ص ل هو نسخ ن س خ ة منه وشوهه يبقى الفكر ده مسموش بعد التشريف بضاعتنا ردت إ ل ي ن ا النظام الراسمالي ي هيقولك أ ص ل هما جابوه من كتب ا ل ا و ل ي ة في الاقتصاد ا ل إ س ل ا م ي كتاب الخراج وغيره اللي بيتكلم على الموارد ا ل م ا ل ي ة ل ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة طب ما الكتب دي لما ز ل ت عندنا دول راحوا حرفوها ليه انه عايز يسيل ح ت ة الدين منها مش عايز يشير الى ان دي من الدين ومن الدين الاسلامي كمان اذا كان هو بيفر من الدين النصراني وهكذا ف ا ل ق ض ي ة هنا ان ه م من اللي خدوه من بلاد المسلمين ن ظ ر ي ة وجود خ ل ي ف ة ان في ح ا ج ة اسمها خ ل ي ف ة وان في عقد بين ا ل خ ل ي ف ة وبين ا ل ا م ة وجدت ط ب ق ة ا ل س ا س ة المستشرقين هما ل ل ي علموهم كان زمان ه م عندهم ح ا ج ة و ا ح د ة بس في الدنيا رجال ا ل ك ن ي س ة ده اللي بيحكم ده اللي بيملك ده اللي بيفتي في الطب في ا ل ه ن د س ة في الجغرافيا هما ل ل ي بيعملوا كل ح ا ج ة في الدنيا طب و ايه نظريتهم ا إ ي ه ط ر ق ه م ياريت حتى يحيل على الانجيل إ ن ج ي ل ل إ اللي في إ ي د ي ه م محرف يحيل على ح ا ج ة الناس ع ر ف ا ه ا لا ده و الروح القدس هيجيله يقول له اعمل كذا فامر في غ ا ي ة التسلط والناس دي في الغالب ج ه ل ة بكل شيء ف إ ذ ا أ و ر و ب ا قبل عصر الاستشراق كانت السلطات كلها سلطات المجتمع كلها م ج م ع ة في ايد ا ل ق س ا و س اللي ما يعرفوش ح ا ج ة في الدنيا وطبعا في الدين دينهم باطل لو يفضل ما يعرفوش فيه ولو عرفوا تبقى كارث لكن لما ج ي ل مستشفيين ع ل د ه م خ ذ و ا بالكم المسلمين عندهم خ ل ي ف ة و ا ل خ ل ي ف ة له و ج ب ا ت وله حقوق وله ط ر ي ق ة في الاختيار وله أ ه ل شوره و أ ه ل الشوره دول متنوعين دا ب د أ فقالك راحوا عاملين منها ن ظ ر ي ة العقد الاجتماعي طب يا هو ا ل خ ل ي ف ة دا بيبقى مع ترامي ا ل د و ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة دي كلها ب ي س و س الناس ازاي ب د أ و ا ياخدوا النظم ا ل ا د ا ر ي ة ب د أ و ا اتكلم في علم الاجتماع نقلوا علم الاجتماع نقلوا كل ح ا ج ة تقريبا اوروبا اتكونت اتربت كلها من اول العلوم حتى ا ل د ي ن ي ة اشرنا ان حصل شويه ش و تطوير على يد البروتستانت لكن العلوم ا ل إ ن س ا ن ي ة علوم ا ل س ي ا س ة الاجتماع ا ل ا خ ت ص ا د كل دي اتغدت من عند المسلمين وبعدين قالك لا ما احنا نقولها كدا تبقى س ر ق ة م ك ش و ف ة ر ح و ا راجعين لكلام اليونان وخلط ده على دوت لكن كلام اليونان في صورته ا ل ا ص ل ي ة بدائي جدا ف ب د أ ياخد مصطلحات النظم ا ل ي و ن ا ن ي ة ولكن يغذيها بكثير من المعاني اللي ه م خدوها من ا ل إ س ل ا م ف ب د أ المستشرقين كونوا ثاثه ولذلك الاستشراق هو العمل العلمانيه في أ و ر و ب ا ل أ ن ه ما هو دلوقتي هو اكتشف أ ن دين أ و ر و ب ا هو العائق أ م ا م التقدم يقول دين المسلمين جايين عشان يدخلوا الإسلام لا طب طلق سيبوا الدين فقال خدوا وما أوروبا لهم الإسلام لهم لا خلاص طلق دخاله عشان طب وخدوا النظم ا ل د ن ي و ي ة بتاعتكم من دين المسلمين مع اليونان عشان ميبقاش ا دين المسلمين ا و ولذلك فيه دلوقتي فريق من العلمانيين يقولك ا ل ش ر ي ع ة كمصدر للتشريع ولمناهج ا ل ح ي ا ة م م ت ا ز ة جدا اتعلم منها زي ما انت عايز لكن لما تيجي تناقش متقولناش ا ل جبتها منين عشان دي سبه يعني كلام عجيب جدا وتقال كتير في الاونه الاخيره الناس يقولك المسلم من حقه يرجع ل ل ش ر ي ع ة بس هو طبعا ا ل ت ا ن ي ن خوفوهم جدا من ع و د ة سلطان ا ل ك ن ي س ة بس في دين المسلمين وده ما كانش ولا بياكل قالك لو ج د ت تقول هذه هي ا ل ش ر ي ع ة يبقى اللي ح ي ع ر ض ك يبقى كافر يبقى ما تجيش تقول هذه الشريعه خد منها كل اللي انت عايزه تعال اقول ده ر أ ي انا عشان اعرف ن ا ق ش ك ودول برضه ناس م ث ك ي ن لان احنا لما نقول هذه ا ل ش ر ي ع ة وهو مسلم لا ي س ع ى ا ن ي خ ا ل ف عايز يناقش فيها ايه اي ق و ل هذه ليست ا ل ش ر ي ع ة ده, ده يبقى نشوف نرجع الشريعه لها مصادر الكتاب و ا ل س ن ة ونحو ذلك نرجع لها المهم دول عملوا ا ل س ا س ة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 أ ن ي ظ ف ر بكنوز الدنيا ا ل م د ف و ن ة في دار ا ل إ س ل ا م وما وراء دار ا ل إ س ل ا م وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار يبقى يحتلوا المسلمين جاين المسلمين بعد بلاد جابوا بعمرانهم بلاد بفضلهم القرار قالوا هما كده أنهم وسموها نعمرها استعمار مع إنما من وحدهم إلساس أخذوا أتوا دول أن أ ي ض ا وبفضل ملاحظاتهم التي زودوا بها رهبان ا ل ك ن ي س ة ص ا ر ت ح م ي ة الرهبان و ن ش أ ت ا ل ط ا ئ ف ة التي نظرت نفسها للجهاد في سبيل ا ل م س ي ح ي ة وللدخول في قلب العالم ا ل إ س ل ا م ي لكي تحول من تستطيع تحويله عن دينه الى ا ل م ل ة المسيحيه وأن ن ي ت ي في يومئذن الأمر الإسلام دار هكذا إلى قهر عقر ظن وهذه ا ل ط ا ئ ف ة هي التي عرفت فيما بعد باسم رجال التبشير مستشرقين كونوا ا ل س ا س ة اللي ب د أ و ا يعملوا ا ل حملات الاحتلال كونوا ط ب ق ة المبشرين وقال لهم لا ده في في المسلمين المسلمين مش هما يشوف زمان كان العالم المسيحي في ر ه ب ة ان يجيلوا د ا ع ي ة ا س ل ا م مش ان هو حتى يجيلوا جيوش ا س ل ا م ي ة ق و ل ل ه م لا خ ذ و ا بالكم احنا اكتشفنا في مواطن خلل وفي ص غ ر ا ت تعالوا تهاجموا وحتلاقوا اماكن ت ه ج م و ا فيها وحيعرفوا فين الضعف فين في معبديه ا ل ت ب ش ي ر لما جه شوف المستشرقين عطلهم و خ ر ي ط ة خ ر ي ط ة شبه ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة فيها خرافات الخرافات دي ت تخلي ع ل ى ا ل أ ق ل الناس مش حاسه فرق كبير بين ا ل إ س ل ا م و ا ل ن ص ر ا ن ي وفيها جهل مش ع ا ر ف و ا يردوا الشبهات ف لكن ع ا ل ل ه م نجد م ن ط ق ة م ح ظ و ر ة ما تدخلوش نجد لعلنا ع ش ر ن ا قبل ذلك ا لكتاب م ن ح ة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب من النصر أفضل الكتب التي ترد على شبهات ترد الكتاب ده له ق ص ة ان ج ي مبشر في بلاد البحرين وراح لاميرها شوف بقى لما يحس خلى لك الجو ف ض ي ب ي و ص ف ر ي حس ان الارض ف ض ي ه يجي يبان في ثوب الباحث مش بيدور على واحد ي ظ ل ه من ع ا م ة الناس طفل ولا ف ت ا ة دا رايح للامير ر أ س ا إحنا سمعنا ان المسلمين قوم يحبون ا ل م ع ر ف ة ويحبون الجدال بالتي هي أ ح س ن وهذا كتاب فيه تساؤلات حول ا ل م ل ة ا ل إ س ل ا م ي ة اجيلك بعد ايه قال له بعد شهر يا اخوانا خذوا الكتاب ر د و ا عليه رجعوا قالوا له ما فيش ح ي ل ة شبهات ق و ي ة جدا لا نستطيع الجواب عليها شوف الجهل وصل ل غ ا ي ة فين الرجل إ ذ ا البلد ممكن ت ت ن ص ر في ح ر ك ة زيد فواحد من الشيوخ جزاه الله خيرا لم ت أ خ ذ ه ا ل ح م ي ة ا ل أ م ر أ م ر دين ق ا ل له إ ن مثل هذه الشبهات لا يحسن الجواب عليها إ ل ا أ ه ل نجد في النهضه فين هذا كان ع ا ر وفي ديارنا طالب علم النجدي أ ر ى أ ن ندفع الكتاب إ ل ي ه ف ا ل أ م ي ر قال علي به دفعوا اليه الكتاب الشيخ معمر جزاه الله خيرا كان هذا هو الطالب أ ج ا ب على الكتاب في هذه المسوده ث م ا ه ا منحه القريب المجيب في الرد على عباده ا ل ص ا ل جيل مبشر ل ل أ م ي ر يمشي بخطوات الوفق عارف الدنيا ف ا ض ي ة هل اعددتم لي جوابا فدفع اليه ا ل أ م ي ر الكتاب تصفحوا قال هذا العلم لا ي أ ت ي من بلادكم إ ن ه من بلاد نجد يبقى هنا العملية هنا عارف فين ب ا ل ض ب ط ينزل فين ويروح فين ا ل م س ت ش ر ي ن تعالوا و ح ن د ي ك م الخريطه هنا في ضعف علمي هنا في جوع هنا في م ق ص ف كذا تدخل ازاي ومنين وتقول ايه يبقى القضية كأن دار الاسلام بناء كأن التسامح على اللي الاستاذ اللي ذكروا اللي محمود شاكر هذا التسامح خلى الناس تعرف كمان لما يقول الشبهة حيقولها وحيلقي ولا حيلقي مكان مش فين في أنه رد طبعا رحمه ربنا فوق كل شيء ان هنا لما جي في بلد زي دي كان في خ ط ة و ا ح د ة ممكن ي ن ص ر ه ا كان في طالب ع ل م نجدي جاي في ر ح ل ة لسبب او لاخر راح جاوب عليه راح واخد بعضه ماشي لكن الترتيب الذي منتهى الدقة ومنتهى الرصد لكل يرتبونه منتهى التفاصيل ومنتهى فيبقى هم المستشرقين عملوا ا ل س ا س ة عملوا المبشرين يقول فهذه ث ل ا ث ة م ت ع ا و ن ة الاستشراق ت ب ش ي ل ا والاستعمار والتبشير قال فهذه ث ل ا ث ة م ت ع ا و ن ة م ت ا ذ ر ة م ت ظ ا ه ر ة وجميعهم يد و ا ح د ة ل أ ن ه م إ خ و ة أ ع ي ا ن أ ب و ه م واحد و أ م ه م و ا ح د ة ودينهم واحد و أ ه د ا ف ه م و ا ح د ة ووسائلهم واحد ثم يقول ليس همي هنا التبشير فقد فرغت في طرفا أفاعيله ذقنا وأصمار الاستعمار تجربة ومعاشرة كتاب من من همي هنا الاستعمار لأن ذقنا طرفا من شأنه هنا لأن بعض أباطيل وليس و إ ن كان من خذلان الله لنا أ ن لم نفهمه فهما نافذا شاملا على الوجه الصحيح لكن همي هنا مصروف إ ل ى الاستشراق لعلاقته ا ل ح م ي م ة بفساد حياتنا ا ل أ د ب ي ة و ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ل أ ن ح ا ج ة التبشير والاستعمار إ ل ي ه ح ا ج ة كانت م ل ح ة وهي إ ل ى اليوم ح ا ج ة د ا ئ م ة لا يستغنيان عنه ولا عن نصائحه و إ ر ش ا د ا ت ه وملاحظاته ط ر ف ة عين و م ر ة أ خ ر ى لا تنسى ما حييت أ ن هذه ا ل ث ل ا ث ة إ خ و ة أ ع ي ا ن ل أ ب واحد و أ م و ا ح د ة لا تفرق قط بين أ ح د منهم ثم يقول من العسير إن لم يكن من المحال الممتنع إن يكن العسير أ ن اقص عليك في كتاب كبير ق ص ة شعوب م خ ت ل ف ة ك ث ي ر ة العدد تطاولت عليها أ ي ا م وتتابعت سنون منذ زرت عليهم شمس اليقظه ثم انبسطت عليهم أ ش ا ع ت ه ا حتى تحركت أ و ص ا ل كل حي من جماهيرها الغفيره هذا محال س ي خ بيقول شيء تهاوت ف ص ي وبعدين يرجع ل ر ك ز م ت ن ي اللي فده ملخص قاله برضو قبل بيقول كده ه في اوروبا ملخص المرحله ة اللي ي الرابعه م ح ل ة ل ر ا الخطيره ة فايدة اللي اوروبا ما الحل العسكري الحل العسكري ليس حاسما تقول ليس بل فيش بدأت ب من ز م والاستعمار الاستشراق الاول مع الاستعمار ه فبدأ التبشير وبعدين الاستشراق الاستشراق الاول اللي هو حل عسكري لم يغني عن وجود الحل الفكري اللي د ه خط ثابت منذ هذه اللحظه والحل العسكري متغير يعني الحل الفكري ثابت لا يتذعذع والحل العسكري هو اللي بيختلف يقول تهاوت في أ و ر و ب ا سدود الجهل الجهل بالدنيا وانبثقت ا ل ي ق ظ ة وفتحت بعض مغاليق خزائن العلم وانقشعت ظ ل م ة القرون الوسطى ولاحت تباشير فجر جديد واصطف الهمج ا ل ه ا م د كتائب تزحف في أ ي د ي ه ا مصابيح ينبعث منها بصيص يضيء ليكشف غياهب الظلمات واستنارت الطرق وازدحم على سلوكها كل مطيق للزحف وبالصبر وبالجهد و ب ا ل ج ر أ ة و ب ا ل ع ظ ي م ة وبنبذ التواني صارت أ و ر و ب ا ق و ة تمدها فتوح العلم الجديد بما يزيدها ب أ س ا وصراما ولا أ ق و ل شال الميزان الميزان بدا يصطلحهم من ن ا ح ي ة الموازين ا ل د ن ي و ي ة ومن قبلها هذه ا ل أ م ة تنصر ب أ ع م ا ل ه ا نعم هي على التوحيد وهي أ ف ض ل من غيرها ولكن ا ل ق ا ع د ة أ ن ه ا تنصر ب أ ع م ا ل ه ا وليس بمجرد انتمائها ل ا م ة ا ل إ س ل ا م يقول لا اقول شال الميزان اللي هو كانت م ر ح ل ة ما قبل فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة ب د أ ت ش و ي ة اوروبا تسير في ن ه ض ة فهو بيوصف ا ل م ر ح ل ة دي قال فيها شال الميزان يعني اعوج قليلا قل بل اقول بطل عمل الميزان وصار في الارض عالمان عالم في دار الاسلام م ف ت ح ة عيونهم ن ي ا ن العين م ف ت و ح ة ب ا ل ت ن ي م ي ن الظاهر أ ن ه أ م ه م ت م ا س ك ة بس ح ر ص ه ا نيمين قال يتاخم من أ و ر و ب ا عالما أ ي ق ا ظ ا عيونهم لا تنام و ق ض ي الذي فيه الأمر تستفتيان و ب د أ ت ا ل م ر ح ل ة الرابعه ة في في بين المسيحية في الشمال وبين التي الصراع المحصورة الشمال دار الإسلام ع تحجب ن م من عالما مبهما مطرام الأطراف وكان ما وكان كان ورائها الأطراف فمع اليقظه ازدادت الاهداف وضوحا و ج ل ا ء وازدادت الوسائل دقه وتحديدا وشمولا بعد ان وعظت اوروبا المراحل الثلاث الاول التي لم تصنع ل ل م س ي ح ي ة ا ل م ح ص و ر ة في الشمال شيئا ذا بال الاهداف معروفه ة لك الان ك ب ر ا شأنا واختراق دار ا لك ا ا تمزيقها من قلبها الظفر س ل ل م ثم من ثم ب ن و ز الان غ ل التي ي ة ا ك ت تزل ولم تراود كل قلب ينبض في اوروبا ب أ ح ل ا م ش ر ه ة م ص ع و ر ة إ ل ى الغنى والثروه والمتاع غرست بذورها في أ ع م ا ق النفوس أ ح ا د ي ث العائدين من حملات الحروب الصليبيه ة القديمة أما الوسائل ل فقد وضعت القديمه قواعد راصخة تجنبهم أخطاء ا تجنبهم م ر ا الثلاثة ا ا ح ل ل س ب ة التي منيت بالإخفاق كان ا ا على ل منيت ق ع رأس هذه و ت ن ح ة السلاح جانبا ل أن بعد ثبت إ خ ف ا ق في اختراق دار الإسلام ل أ ن ه يستثير ما لا يعلمون مغبته من سوء العواقب و ك ف بالتجارب الثلاث الغابره تضرب حماس ل ي ي و ا ع ا التبعات ي ي يعني ز ن نتجنب طول ما ه م لما في أرض حيدفوا أرض تبدها عنها لكن لما تبدها الناس دي هتروح فين يبقى حق... فالأروق... الى الان في ق ا ع د ة ع ظ ي م ة عدم ا س ت ث ا ر ة المسلمين إ ل ا لما يبقى ا ل م ن ا ع ة ا ل د ا خ ل ي ة م ن ه ا ر ة تماما ساعتها يدخل م ن م ا غير كده لا دفقها و عد كده عمالين يقولك ل غ ز ة مش عارف مساحتها كام و... طيب ماشي لما هي بال... بال... بالهوان ده عندكم ليه الرعب ده كله هي دي ا ل ق ض ي ة خلاص درس وعود مش هيكرروا ا ل خ ط أ تاني أ ب د ا لن يدخل إ ل ا والدنيا مو ما هذا ممكن يحصل خ ط أ في الحساب زي ما حصل في أ ف غ ا ن س ت ا ن قعد مستني لما جوه الـ الـ النفاق و ا ل ع م ا ل ة أ ت ت عملها وفكر إ ن ه حينزل في يومين لا لا ا ل ص و ر ة مش كده في العراق كذلك العراق شوف نزل انت وهكذا فهذه دائما ا ل ق ض ي ة كذا فمن يومئذ صارت ا ل ق ا ع د ة ا ل ر ا س خ ة في س ي ا س ة اوروبا هي اجتناب ا س ت ص ا ر ه هذا العالم الضخم المبهم الذي كانت تركهم طلائعه ا ل م ذ ف ر ة ا ل ن ا ش ب ة اظافيرها في صميم ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة في قلب اوروبا ثم العمل الدائب البصير الصامت الذي ي ط ي ح لهم يوما ما تقليم هذه ا ل أ ظ ا ف ر وخلعها من جذورها ثم استنفاذ قوته ا ب ا ل م ن ا و ش ة و ا ل م ط ا و ل ة و ا ل م ث ا ب ر ة بالدهاء والمكر و ا ل س ي ا س ة والصبر المتمادل م ه هي شوف من إمتى ا س س يستكين ويفتسلم ي يأتي عليه يوم لا يملك فيه ا واحد قال لا إلا وراء ة الغفلة وليكن حتى كل ذلك أن من وراء الغفلة وفضت ب ا ا ا ل ل د ه ء و ر ق قبل يقول طارة طارة وبالتنمر والتكشير عن الأنياب طارة أخرى وكذلك كان ما كان وما هو كائن إلى هذه الساعة ولله الأمر أخرى وكذلك هو ولله ومن و بعد إلى عن من هذه ف ا ل م س ي ح ي ة ا ل ش م ا ل ي ة قيود الحصار عن نفسها وخرج جحافلها م ك ت س ح ة تجب البحر والبر انطلقت ا ل أ س ا ط ي ر من شواطئ اوروبا م ز و د ة بالعده والعتاد والرجال الاشداء المغامرين والعلماء والرهبان وهدفها ان تطوق دار الاسلام محيطه بها من شواطئ المغرب الى شواطئ الهند تتحسس مواطن الضعف في أقاليمها المتطرفة البرتغال البحارة وحب المغامرة. حب حيخرج حوالين مواطن اقاليمها المغامرة المغامرة من من ويقولك الضعف افريقيا طريق عشان للهند يلف يوصل في اخر、بلأ. يعني التاريخ لما بيدرس ل أ ب ن ا ئ ن ا تاريخي و ر س التكاسل يعني البحر حب ا ل م غ ا م ر ة ح ي خ ل ي بمقاييس ذلك الزمان يخرج بسفن يكتشف طريق ر أ س الرجاء الصالح ده قالك ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة م ن ي ع ة عايزين حته ض ع ي ف المستشرقين لف الدنيا بحلها قالولهم ا الهند الهند هي اللي ضعيفه ل ي ق ا ل و ا الفلسفات ا ل ق د ي م ة ما ا لا ت ل ه أثرها ا ل ش ي ع ة م و و ج د ي ن ف ق ا ل و ا ا ل ه ن د ا ب ن و ص ل للهند لازم إزاي عام ب ر ل ش ا ده ا ل ش ا م ت ا ن ي ا لا ش م ا ل تتعامل ي ك ر ت ن د ه ج ي و ش ه ا ل ي شوفوا يروح لنا الهند م ل ه ا ب ش ا ل ع ا د ب م س ا ع د ة ب ح ا ر ة عرب ليه محمود شاكر بيقولك السمح الجهل بيدين يشوف ع ا ز يلف ل ا د ي الله دي ي ي ه ع م ب ا ايه عايز الهند ساعتها قالوا العقلية الاوروبية قالوا يروح ليه تمشي لهم لهم والله مع حجة بنتبح اللحوم لما بتفسد طعمها بيفسد وسمعنا ان الهند عندها شطه وبهارات بتخلي الطعم الفاسد ي د ا ر ب و إ ل ى ا ل آ ن ه ت ل ا ق ي إ ي ه مكدونالدز والحاجات دي بيطبقوا ا ل س ي ا س ة د ي يقوم يزود البهارات جدا عشان انت متعرفش ا ان اللحمه ايه ف ا س د ة ه م قالوا لهم احنا عايزين نروح للهند عشان نجيب من هناك بهارات عشان ناكل اللحم المنتن دون ان نشعر بنتني ا دي ق ض ي ة ت ل ي خ ب ا ل ع ق ل ي ة ا ل أ و ر و ب ي ة فعلا ولكن طب ما ا ل ش ط ة ا ل ه ن د ي ة ممكن تيجي من يعني المسلمين مش ح ا م ن ا و عنهم ا ل ش ط ة على اعتبار انها س ل ح ة استراتيجي مثلا لكن هو قالك لك لا عايز اروح يجيب ا ل ش ط ة بنفسه من طريق آ خ ر ما يمرش بقلب البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة مين ساعدهم الصفويين ا ل ص ف ي ي ن عشان نكايا في العثمانيين س اللي ع د و ا ا ب ر ت غ ا و و ص ل للهند اللي ا بعد كده راحت لها بقى الاحتلال الفرنسي والانجليزي اللي الى يومنا هذا الهند بقتش بلاد ا س ل ا م ي ة فيها ج ا ل ي ة ا س ل ا م ي ة ك ب ي ر ة شوف راح فين اقصى الطرف اقصى الطرف、والأمن. ولما جيهم يروحوا الهند م ر ة وصلوا الهند و م ر ة غلط و ز ب ط ا ل ز ا و ي ة غلط وصلوا امريكا فعلى طريقه ا ل أ و ر و ب ي ي ن الكذب والخداع قال ك دول, دول هنود بس حمر ر ح مسمينهم الهنود الحمر هو رايح الهند وصل أ ر ض تبقى هي دي الهند طب دي مش الهند دي سمر قال ك ل ا دول الهنود الحمر مفيش م ش ك ل ة يعني ا ل ق ض ي ة حتى من أ و ل ه ا كذب يعني لكن نشوف ا ل م ص ا ب ر ة بقى دلوقتي والحرب توصل ل غ ا ي ة فين و ل ل أ س ف ا ل س م ا ح ة ا ل ع ر ب ي ة ق ل ل ه ا عايزين الهند ت ج ي ب و ش ط ة من غير ما تمر على طب ن و ر ي ك و س ك ة اخرى طبعا الرحاله المسلمين الاوائل جابوا الدنيا ا ن و مش عايزين ش ط ة و بهارات لا كان عايزين يعرف فعلا في ارض ت ا ن ي ة يوصلها ل س ا ل ة الاسلام ولا لا فاذا الجهود اللي بذلها رحاله مسلمون عشان يشوفوا في ارض ت ا ن ي ة ولا هي الدنيا كده لما ل ف و ورجعوا لنفس ا ل ن ق ط ة قالوا بس خلصنا الدنيا كده وقتها المسلمون تصوروا انهم خلصوا الدنيا ليه لفوا حوالين ا ل ي ا ب س ة قال يبقى ا ل ب ق ع ة اللي احنا فيها دي ا ليا اسيا وافريقيا دي ا ل ي ا ب س ة وحواليها ميه وقتها و كان اكتشاف جغرافي ضخم ان اسيا وافريقيا مع بعض ك ج ز ي ر ة ج ز ي ر ة ك ب ي ر ة قالوا يا حبيبتي يا عم طب و ر و ن السك عشان يلتف ويروح للطرف الضعيف دون ان يخترق القلب, دون أن يخترق آآ آآ آآ القلب يقول في هذه عن هذه الاساطيل قال وهدفه ان تطوق دار الاسلام محيطه بها من شاطئ المغرب الى ش ا الهند ط ئ تتحسف م و ا ط ن الهند ض ع ف في ا ق ل م ا المتطرفة ا ف ق ض الضعيف و والعاجز ا على ع و ونافقوا واستغفلوا ا وارهابوا وفجاه ت ن ز و ونهبوا وازدادوا شهوة وشراهة وبمعونه البحارين المسلمين العرب عثر كولومبس على ارض الهنود الحمر امريكا و الرحلات ص و ا احنا قلنا ل ا ل ب ح ر ي ة ا ل ا س ت ك ش ا ف ي ة للمسلمين كان غرضها نشر الدعوه في اثار بتقول ده كلام غير مؤكد لكن ان بعض ا ل ب ح ا ر ة المسلمين واصل امريكا بس معرفش يرجع واصلوا بيدوروا لقوا ولقوا ارض تانية لقوا ارض تانية ولقوا فيها سكان امريكا الاصليين على امريكا اللي مازالوا مصرين على تثبيتهم بالهنود الحمر لما بيكذبوا كذبه ما بيرجعوش في كلامهم ابدا مع انهم ل ا ترك ودي قؤة أ م ه ذ ا ل د أ س شديد جدا وجلد وصبر منها طبعا ا ل ت ط ا ر ا ل قتالوا المسلمين ومنهم اللي دخل في ا ل إ س ل ا م ومنهم ا ل أ ت ر ا ك اللي أ س س و ا تركيا تركيا دي مش موطنهم ا ل أ ص ل ي ودي ن ا ل د و ل ة ا ل ع ث م ا ن ي ة ك ق ب ي ل ة استوطنت هذا المكان وبيقولوا ان منهم قبائل في وقت الصراع بين القبائل ا ل ت ر ك ي ة الصراع الداخلي بين قبائل ا ل أ ط ر ا ك فروا إ ل ى سيبيريا فلوها جليد فتحركوا فوق الجليد د ه في وقت كان المضيق اللي بين ق ا ر ي أ س ي ا و أ م ر ي ك ا ا ل ش م ا ل ي ة متجمد ف و ص ل ا ل قاره أ م ر ي ك ا لايه ا ل ش م ا ل ي ة واستوطنوها وان سكان امريكا ا ل س م ا ل ي ة اتراك من حيث الجنس وانهم دخلوا في الاسلام وان في اثار بتقول ان كان في مساجد في امريكا ا ل س م ا ل ي ة وامريكا ا ل ج ن و ب ي ة وامريكا الوسطى قبل وصول كولومبس اليها يعني لا نستطيع ان نجزم بهذا ولكن هذا وارد نحن قلنا كان في رحلات بحارة غرضها في ا س ت ك ش ا ف هل هناك أ ر ض أ خ ر ى أ م لا يدعى فيها إ ل ى الله ت ا ر ك ت ه ا وبالتالي كان المسلمون سبقوا إ ل ى ا ل أ م ر ي ك ت ي ن نشروا فيها ا ل إ س ل ا م بيقولوا ان ا ل إ ب ا د ة ا ل ج م ا ع ي ة التي أ ب ي د ه ا من سماهم ا ل أ و ر و ب ي ي ن بالهنود الحمر قال لك إ ح ن ا هربانين ب ا ل إ س ل ا م في أ و ر و ب ا نيجي ل ا ق ي ه في ا ل أ ر ض ا ل ج د ي د ة ف أ ب ا د و ه م و د ا غير بعيد ع ل ى ا ل ع ق ل ي ة ا ل أ و ر و ب ي ه لو لقوا ناس هنود حمر بجد كانوا استعبدوهم بدل ما يروح يجيب عبيد من افريقيا و إ ن م ا واضح ان حصل صراع عقائدي ففي أ ب ح ا ث بتقول أن في ص ر عق... ان ع عقائد ا ل إ س ل ا م دخل أ م ر ي ك ا قبل ا ل أ و ر و ب ي ي ن والاوروبيين لما جيهم لقوا ا ل إ س ل ا م هنا وطبعا المسلمين يعني ا ل إ س ل ا م لما وصل دخل لهذه القبائل وكانت مازالت معندهاش ما ا القدرات ا ل ح ر ب ي ة اللي وصلت لها أ و ر و ب ا في عصر ا ل ن ه ض ة ف أ ب ا د و ه م أ سيظل هذا السر دفين لكن هو كلام منطقي من الناحيه ا ل ت ا ر ي خ ي ة من الناحيه ا ل ج غ ر ا ف ي ة من الناحيه التحليليه أ ن السود الهنود الحمر دول كما تصورهم القصص الامريكي كانوا قوم ذوي ب أ س شديد يفرقوا ايه عن الزنوج وكان سهل جدا ان هو يسيطر عليهم ويستعملهم ف ا ل ا ب ا د ة دي يبدو انها كانت اباده ع ق د ي بلاد يعود ن ي ي ع تاريخها الى ما قبل وصول كولومبس لارض أ ر ض ل ت ي سماها ب أ الهنود الحمر ر الجارس أوروبا بريق الذهب والغنى. وملأ المغامرون القصاط الأرض يعني جانبية يقول قليل السيل يجذبه نعود نقطة من والغنى هذه هو الزهب تدفق القصاط ما إلا والغلاظ ا ب وملأ حتى ك وزحفوا فيها واستباحوها وسفحوا دماء و م الملايين هو إ ا قليل واستباحوها ل سفحا مبيره غدرا و خ س ا لا يرضعهم رابع عن استئصال شافتهم بقسوه وعنف أشفى أ كل وفي ر و ب ي غليلاً كان في قلبه م ع د الواقع ً د ا الإسلام ر ف ي ل و ا كما ذكرنا قد يكون انه بالفعل جه لقى مسلمين مش ان هو كان في غيظ ما لم يستطع أ ن يوظفوا الا تجاه هؤلاء القوم رغم أ ن ه م ليسوا مسلمين يوجد بعض المؤرخين ا ل آ ن بيقول لا دول كانوا مسلمين بالفعل كما ذكرنا اختراك جنساً هاجروا عبر الجليد المتجمد جاءهم ا ل إ س ل ا م عبر ر ح ل ة بعض الرحاله العرب الذين كانوا يجبون مياه المحيط تفتيشا عن أ ر ض أ خ ر ى ينقلون الاسلام إ س ل م إليها اتجهت قالوا أ ط م إلى إ ف ر ي ق تغطف ألافا ؤ ل ف ة من اليها أ م ن ي يحملونهم في السفن إ ل ى هذه ا ل أ ر ض ا ل ج د ي د ة ا ل ب ع ي د ة أ ر ض الهنود الحمر وتهلك في هذه الرحلات آ ل ا ف ك ث ي ر ة منهم تحت ا ل ص ي ا ط وتبقى آ ل ا ف ق ل ي ل ة تلقى على البر لتكون تحت أ ي د ي ه م بهائم ة م ص خ ر ة بالذل لعماره ا ل أ ر ض وظهر الفساد في البر والبحر وبلغت أ و ر و ب ا مبلغا يزيدها فجورا وشراها وسفكا للدماء و غ ت ر ا س ة فوق ذلك تزداد على ا ل أ ي ا م تعاليا في ن ش وتزداد ة عالمة نشوة السكران السمل جانبها إفاق ا من سكر ر إلى ص أوروبا مرهوبا الجانب عالما مخيفا ت كل يوم ث ق ايضا ف وفهما ة وعلما و ق ظ ة وتجربة وخبرة في كل خير وشر وتزداد خير في ي كل أ نفاقا وخبثا ومكرا وخضرا وغدرا بالامنين حيث كانوا في أ ر ج ا ء عالم كانت تحجبه عنهم دار ا ل إ س ل ا م خ ر و ن طويل تقرأ تاريخ أ و ر و ب ا وكيف سيطرت على العالم تقول فعلا ا ل إ س ل ا م ر ح م ة للعالمين ده حتى اللي مكنش ا ا على دين ا ل إ س ل ا م مكنش ا ا بيستعبد لكن اللي يتكلموا على الجزية ومش الجزية هما هما بيجعلوا الناس عبيد بمعنى عبيد. بينما أنت بيدفع الجزية ويبقى حتى يتملك ماله ويبير ماله نحو هذا. انظر كيف شاقيت الدنيا كيف بمعنى بينما أنت نحو انظر هذا شاقيت عبيد عبيد بيدفع ويبقى ويبير حتى ومش هم ده ب س يقول ط ر ة الأوروب ومع هذه ا ل أ س ا ط ي ر ا ل ف ا ج ر ة خرجت من مكامنها أ ع د ا د و ا ف ر ة من رجال يجيدون اللسان العربي والسنه أ ل س ن ة د ر ا إ ل الأخر ا م م و م ر ه ب ا ن و غ ي ر الاسلام ن من ي م ا ل ت ش ر ق ي ن ا ج ي ل ل ث ا ن ي ن ا ل م مع س ت ش ر ق ي ن ا ل ل ف ت و و ح ا ح ر ك لاستكشاف ة البحرية الأوروبية لاستكشاف الأرض خرج منهم رهبان وغير رهبان وركبوا البر والبحر وزحفوا زرافات و و ح د ا ن ة في قلب دار ا ل إ س ل ا م على ديار ا ل خ ل ا ف ة في تركيا وعلى الشام وعلى مصر وعلى جو في افريقيا لأنني أقول لك في جاليات أوروبية جاءت أوروبية مصر حبا في جوها وتاريخها بتصطي يبقى اللي اكتشف طريق ر أ س الرجاء الصالح كان بيدور على ا ل ش ط ة واللي جه في مصر كان بيدور على الشمس ا ل ص ا ط ع ة واللي جه مشاكل الأمور بتصطح عشان تظل الأمة في غفلة يبقاش عارف ده ده راح بالية يلف حوالين قارتين مرة واحدة بيدور على توابل تظل غفلة يلف على ودول بيدور مرة بتسطح بسفن في الحقيقة ده ده لكل المغطط كان ذا هذا من جزء ج قال خ ر وفي ا العقول ق الحقد ل المكتم النفوس ل و وفي ب حمية ا ظ ي وفي العيون ي م المصممة ة ا ل ظ ة ف ي ا ع ق و ل التنبه والذكاء وعلى الوجوه البشر والطلاقه والبراءه وفي ا ل أ ل س ن ه ا ل ح ل ا و ة والخلابه و ا ل م م ا ذ ق ة ولبسوا لجمهره المسلمين كل ذي زي, زي التاجر وزي ا ل ث ا ئ ح وزي الصديق الناصح وزي العابد المسلم المتبتل وتوغلوا يستخرجون كل مخبوء كان عنهم من أ ح و ا ل دار ا ل إ س ل ا م أ ح و ا ل عامته و خ ص ت ه وعلمائه وجهلائه و ح ل م ا ئ ه و ص ف ه ا ئ ه وملوكه وسوقته وجيوشه ورعيته وعبادته ولهوه وقوته وضعفه وذكائه وغفلته حتى د د س س و ا الى أ خ ب ا ر النساء في خدورهن فلم يتركوا شيئا إ ل ا خبروه وعجموه وفتشوه وصبروه وذاقوه واستشفوه ومن هؤلاء ومن خرجت ب ه م خرجت اهم ط ب ق ة تمخضت عنها اليقظه ة الأوروبية طبقة المستشرقين الكبار وعلى ل م ع م و خ ب ر الاوروبيه ت وتجاربهم ه م راسخت دعائم س ت ع م ا ر س خ ت ق ا ا ع د ل ت ر ر كما وصفت لك م وصفت أ م في آخر الفقرة آخر عشر الثالثة و ا ل ت ق ط حلقتا البطان هذه المره تأزمت واسترخت ت قال ق ا ل ح على ن ا م الشمالية وما س ي ي قليل ح ح ة إلا هو ت كان تحت ي دار ل ا س ت ش الاسلام ق آ ف مؤلفة من مخطوطات من ل دار ا كتب إ نفيسة منطقة م ش ت ر ى أ و م ص ر و ق ه موزعه مفرقه في جميع أ ر ج ا ء أ و ر و ب ا و أ د ي ر ت ه ا ومكتباتها وجامعاتها و أ ك ب عليها المستشرقون المجاهدون الصابرون الذين هجروا دنيا الناس ا ل م ا ئ ج ة بكل ز خ ر ف ومتاع وعكفوا بين جدران ص ا م ت ة م غ ل ق ة و أ ك د ا س من ا ل أ و ر ا ق ا ل م ك ت و ب ة بلسان غير لسان أ ق و ا م ه م يقضون سحابه النهار وزلفا من الليل يفرزونها و ر ق ة و ر ق ة وسطرا سطرا و ك ل م ة ك ل م ة بصبر لا ينفذ و ع ز ي م ة لا تكل ويكابدون كل م ش ق ة في الفهم والوقوف على أ س ر ا ر المعاني المخبوءه ع العربية أو غير العربية في كل علم ومعرفة ة لغة تحت ت رموز غير شعرا ر أو وفن أو أو أو أو الألفاظ دينا كان أو أدبا ا كل في ي أ و علم بلدان أي جغرافيا أ و طبا أ و ر ي ا ض ة أ و فلكا أ و صناعات و آ ل ا ت كل ذلك يدرسونه ب د ق ة ونظام وترتيب وبتعاون كامل بينهم مهما تباعدت بلادهم و أ و ط ا ن ه م ثم لا تنقطع لهم ر ح ل ة في قلب دار ا ل إ س ل ا م وفي أطرافها يجسون ويجربون ويختبرون ويتعلمون ويسألون ويجمعون كل خبرة وكل أطرافها خبرة تجربة كل وكل معرفه وكل صغير وكبير يعينهم على الدرس والاستفاده على فهم أ س ر ا ر هذا العالم الغريب الذي كان ب ا ل أ م س ممتنعا على الاختراق قرون ا طوال ا ولما كانت هذه المخطوطات التي دراستها البلاد جدا وحبيسة يكون واحدا أو على قليل منهم متفرقة عمدوا يعكف نفر منهم على دراستها متفرقة في البلاد وحبيسة تحت هذه مطبوعة في في قرية أو دير عدد بعضها رجلا نشر إلى قد لتكون تحت يد كل دارس مستشرق في أ ي بلد كان من بلدان أ و و ر ب اوروبا ل الفائدة ك تكون ك ي أ ث تماما ا أنشأوا أيضا مجلات ل ج جدوى ه د أكثر ك ل ل س مصطلح يرى هو اوفق من مصطلح ا ل م و س و ع ة يعني بداوا يعملوا موسوعات للحديث م و س و ع ا ت للفقه وهكذا التي يسمونها دوائر المعارف ا ل إ س ل ا م ي ة وكذلك صار في أوروبا ك الاستشرق ل صار في ه ا واحدة ولها هدف واحد ونظام واحد واحدة واحد وفهم واحد وأسلوب واحد هيئة هدف وهمة وفهم وأسلوب ونظر مشترك واحد إ ل ى ح ض ا ر ة دار ا ل إ س ل ا م قديمها وحديثها كان هذا الاستشراق في ناناته ا ل أ و ل ى بعد س ب ع ة قرون من الصدام الذي انتهى ب إ خ ف ا ق الحروب ا ل ص ل ي ب ي ة قائما على أ ف ر ا د قلائل إما وإما معرفة وعلم يتعلم من العرب المسلمين ليقشع الجهل عن نفسه وقومه كما زيحمية طالب العرب الجهل راهب ذي حمية ودفاع وطبقته ليقشع فعل بيك عن عن نفسه دينه حين أ ح ث بالخلل الواقع في ا ل ح ي ا ة ا ل م س ي ح ي ة فكل همه أ ن يصلح خلل ا ل م س ي ح ي ة ويمكنها من ح ج ة م ق ن ع ة تحل بين الناس وبين الانبهار ب ا ل إ س ل ا م وثقافته وحضارته ا والتساقط فيها متكئا على ما عند دار ا ل إ س ل ا م من العلم كما فعل توما إ ك و ي ي ن ب ه ذ ا ا ل ا س ت ش ر ق في الأول ك ا الاستفادة المحظى ن غرض يستفيد يأخذ و ي ع و د قال واما في ن أ ن ا ت ه ا ل ث ا ن ي ة عند فزر ا ل ي ق ظ ة ا ل أ و ر و ب ي ة فكانت بعثاته في دار ا ل إ س ل ا م تعود من جولتها إ ل ى أ و ر و ب ا ل أ د ا ء عملين عظيمين هما إ م د ا د علماء ا ل ي ق ظ ة بمزيد مما وقفوا عليه من كنوز العلم في دار ا ل إ س ل ا م يفسرون لهم رموزها ويترجمون لهم ما استطاعوا فهمه منها ثم إ ط ل ا ع رهبان ا ل ك ن ي س ة وملوكها على ما علموا ولاحظوا من أ ح و ا ل المسلمين و أ م ا عند انبثاق اليقظه واستحكام أ م ر ه ا حين صارت ضوءا شاملا يسري في جماهير غ ف ي ر ة م ت ن و ع ة ا ل أ ه د ا ف و ا ل أ ه و ا ء و ا ل أ غ ر ا ض فقد هبت أ ف و ا ج منها ز ا ح ف ة زحفا متتابعا على دار الاسلام وغير دار الاسلام م ص ع د ة في طريقها إ ل ى التفوق و ا ل غ ل ب والانتشار بلا قرن وبلا نظير يكافئها في ا ل ي ق ظ ة والتنبه والتصميم يصدها ويكفف من غلوائها ويعوق من زحفها وعندئذ كان الاستشراق قد كسب ه أ ي ض ا يقظه ف ا ئ ق ة و ب ص ي ر ة ن ا ف ذ ة وتنبها لامعا وتكونت الطبقه ة الأولى من المستشرقين الجادين النبيين التي سوف من ت ر ث ا طبقة أساطين ا ل ا س ت ش ر ق و ض ه ق ي ن ا ل ك ب ا فهؤلاء ر ج من ي ي ع ا ا ل ذ وقعوا عليهم العبء ا ل أ ك ب ر في تيسير ا ل أ م ر للزحف و ا ل أ و ر و ب ي ة ا ل م ت ت ا ب ع ة ا ل م س ت م ر ة التي اقتحمت دار ا ل إ س ل ا م فاستعمرتها وغيرت وجه ا ل ح ي ا ة فيها تغييرا بعيد الغور لم يزل ثاريا إلى يومنا هذا كما سترى يعني بهذا التطوف يعني الممتع المحزن يومنا كما معانيه ثاريا يعني في صياقه في هذا بهذا سترى يكون ا ل أ س ت ا ذ محمود شاكر رحمه الله قد بين لنا ا ل جذور الاستشلاط وكيف ن ش أ كيف تطور من طور ا ل ا س ت ف ا د ة ا ل م ح ض ة لكي ينقل ا ل ت ج ر ب ة ا ل إ س ل ا م ي ة إ ل ى أ و ر و ب ا إ ل ى طور الذي يعد أ و ر و ب ا ل م ر ح ل ة الصراع إ ل ى طور المغذي والمحرض على هذا الصراع في الواقع أ ي ض ا مازال بقيت يعني ربما أ ه م جزئيه في هذا المكان كيف رصد الاستشراق اليقظه ا ل إ س ل ا م ي ة على يد شيخ الاسلام محمد ا ل ع ل ه ا ب وغيره وحرض أ و ر و ب ا أ ن تتحرك سريعا لواد هذه ا ل ح ر ك ة وهذا في الواقع الذي م ا ذ ل ن ا نعيش تماما إ ذ ا كنا بنقول ا ل م ر ح ل ة منذ سقوط ا ل ق س ط ن ط ي ن ي ة في ايدي العثمانيين فالأخص هذا المرحلة من منذ أ ن اتخذ الاستشراق ا ل م س ت ش ر ي ن هم اللي اتخذوا القرار وكان المحرك الرئيسي أ ن هناك ي ا ق ف ة إ س ل ا م ي ة إ م ا أ ن تتبارك و إ م ا أ ن تفقد أ و ر و ب ا كل الجهود التي بذلتها في سبيل ا ل ح ق ا ل ه ز ي م ة بالمسلمين نستكمل هذه ا ل ج ز ئ ي ة غدا إ ن شاء الله وبحيث ن ن ب د أ الجدول الجديد من الاسبوع القادم ان شاء الله ك ت ع ا ل ى よろしくお願いします。